أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش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 قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا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 وَقاسَمَهُمَا إِّ نَكُمَا لَمِنََّّ صِحين فَدَلَّهُمَا بغرور فَلََّا ذااقَ الشَّيرَةَ بَدَتْلَهَُا سَؤاتُهُماَا وَقَفِقَ وَوطَفِقَا يَخْصِفَ لِعَلَيْهِ م مِن وََق جَدَّ وَلَا دَاءَهُما رَبُّهُمَا أَلَمَّا أَنهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لكما, لَّكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ ابْتُغُوا بِطُوبِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإذاَا فَعَلوا فَاخِشَةَ قالَاوا وَجدَدنَا عَلَيهَا أَبَ أَنا وَلَّهُ أَمَرَنَابِهَا قُلْ إِ اللهَّهَ لاَا يَأْمرُر بٍِ فَحْش أَتَقُونَ عَلََ اللهَّهِ مَا لَا تَعْنَمُون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه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 هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قالَا دَخُلُوا فيِي أُمَ مِ قدَد خَلَتْ مِ قَِكُم مِنَ, من جِد وَْإِسِف النارُ كلُلماَا دَخَلَت أَُّةُ النَّعََت أُخْهاَا حتى إذ الدَكُ حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ بفضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج جن جمل في سنم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك جز الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا, لولا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا, ونودوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها و جن وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدَخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 وَلا َدجِ إهُ بكتاب فَصَناهُ على إِلمِنْه دَ وََرحمَتَر لِقَْم يؤمنِنون هل يَظُرونَ إّا تَأويلَ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ النَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّا نَا فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل أَوْ نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً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 سَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرج مَوْتَ ل عََّكُم تذكررون وَبَلد الطَه يَخْرجُ نَباتُهُ بإذْنِ رَبِّهِ وََّذ خَبُثَ لا يَخْررج إناا نَكِد كذَلكَ نُصَِّح آيات لِأَوْم يشكرون.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 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ثَمَّيْتُمُوها انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَاِنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا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 وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دون بَل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون تَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم الله كيف كان عاقبه المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا نخرجك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود في ملتنا قال اولهوكم نا كارهين قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا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 غَبَيْنِ اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّبَأُ أَنَّ الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ فَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن, ولكن كَذَّبُوا فَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ افا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتم وهم نائمون او امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا طحنا وهم يلعبون افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن نَّحْشَأَ أَصَبْنَاهُمْ أَلَمْ نَشَأْ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ عَهْدًا وَإِنْ وَجَدْنَا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقٍّ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 ونزع يَدَهُ فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن يَا جَوْكَبِ كُلُّ سَاحِرٍ عَلِيم وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لمن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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلموا صاغرين وألقي السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا, لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ من قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ زَوْجًا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ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 إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَنَهُمْ يَوْمَ الذِّكْرِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذه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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والدم آيات فالصلاة فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَاهُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ على أصنام لهم قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَدَعْ تَمْعَسِينَ الْمُفْسِدِينَ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 فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 هُْ كَذبُ بآياتنَا وَكَانواعََا غَافِلين والَّذِينَ كَذذَّبُ بآياتنَا وَلِق إِآ آخرِرَةِ حَبِقَتْ أأَحمالُهُم حَبِقَتْ أأَعمالُهُم هلجَزَوونَ إِا مَا كانَوا يَعمللُون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 وَلَمَّ سُقِقَ فيِي أَديهِمْ وَرَأوْ أَهُ قَدْبَلُّ قالوا ل إِلَّمْ يرحَمنَا رَبُّنَا وَيَغْفِللَنَا قالُ لَ إَّمْ يْرحَمنَا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 ولما سكت عن نوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها, وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار نوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي, وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَى قَوْمَهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ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 فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون إذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسفتون ويوم لا يسفتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعيِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ لَمَهْلِكًا أَوْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَنَعْلَمُهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ رئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عنه عنه قلنا لهم كونوا قردثا خاسئين واذا ادنى ربكنا يبعث عليهم الى يوم القيامه من يسومهم من يسومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق؟ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظلوا أنه واقع خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ, وأشهدهم عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا غافلين او تقولون انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذريه وكننا ذريه من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بِهَا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَمًا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي لَمَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أذقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فَلََّ آتَغُمَا صَالِحًا يَعَ لَهُ شرَركَ فيِي م آتَهُما فَتَعَلَ اللهُ عَمَّا يُشْرِفُونأَُشْرفُونَ ماَا لا يَخْلقُ شَيَ وَهُمْ يُخْلَقُون وَلَا يَسْستَطيعونَ لَغمْ نَصْرَغُون وَل أَافُسَهُم يصرُون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 إ وَلَِّ اللههُ الذيينَ الزَّل الكِتابَ وَهُو يَيتَول الصَّالِحين والَّذينَ تَدَرونَ مِنذُونهِ لاَا يَسْستَطيرونَ نَصَفُم لا يَسْستَطيرونَ نَصَقُم وَلَا أَافُسَهُم ياصرون وَإِن تَدَرغُم إ الهدَا ل يَسْمَعُ وَتَراغم يَغظُونَ إلَك وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يبصرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ نَجَتْ بِهَا بَيْتُهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَالتُر رَبكَ فِي نَفْسِكَ تَضَُّعََ وَخيفَةَ وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوون وَدُونَجَهْرِ مِنَ القَوونِ بِالْغُدون والالْآصَالِ وَلاَا تَكُم مِنَ الغافِلين إِ الَّذينَ عِدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْمِرونَ عَ عبادَت وَسَّحونَ ويسبحونه وله يسجدون